عليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم أفلاتعون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا فأسناء فلما أحسوا فأسناء إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكيكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إننا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 الارض يوم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عنا يصفون لا يسأل عنا يفعل وهم يسألون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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموتون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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ وهو بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ كَافِرُونَ خُذِ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا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 بل تأتيهم بعتفا تباهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد استهزئ برثري من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون قل ما يأكلوك بالليل والنهار من الرحم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 أرضنا انقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولين نسَّتهم نفحة من عذاب رَبِّكَ لا يَا يا ولنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثال حبة من خردل أتينا حاسبين ولقد آتي موسى وها رون الفرقان وضياء أو وذكر للمتقين وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر بَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّنَافِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ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 قال بَن رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَى اللَّهِنَ أَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مدبرين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 الناس لعلهم يشهدون قالوا أأ تفعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأفسرين ولجئناه ورطنا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَادِقِينَ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 فقبل فاستجبنا له فنجيناه وأمله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوين فضربناهم أجمعين وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ كُنَّا فَاعِلِينَ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 وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل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 لا يسمعون حسيسها وهم في المجتمع أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقىهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطَي سجِلل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنَّا دِرِينَ عَلَاهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَّا حِينٍ قَالَ رَبِّيْكُمْ بِالْحَقِّ قَالَ رَبِّيْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ